فأجملنا الحديث عن الساعة حتى المنتهى في دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إذا أدرك هذا لا يملك أحد أن يدفع الساعة أن تأتي محال لكن ينبغي للمؤمن أن يكون لديه من العمل ما يستعد به للقاء الله تبارك وتعالى لم يكلفنا الله أن ندفع الموت عن أنفسنا ولا أن ندرأ الساعة ولا على أن نجلبها لكن كلفنا الله جل وعلا بالعمل من أجل الساعة قال يا رسول الله ما الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله من رأو الحديث أنس فقال أنس والله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء أعظم من فرحنا بهذا الحديث ثم قال أنس رضي الله عنه وأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر ونحن نقول ونحن نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأنس وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بلا استثناء ومن تبعهم بإحسان من المؤمنين والله لما أذن على الاختيار قال والذين جاءوا من بعدهم يقول